السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاه والسلاما على عباده الذي اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله اليك يرجاع الأمر كله اللهم صل على حبيب قلوبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملئ الاعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد لما بيل كلينتون وصل للحكم في امريكا في اول يوم مسك فيه الحكم في امريكا اكبر دوله في العالم عمله حوار مع امه بيقولوا لها بتحلمي نفسك في ايه عارفين قالت لهم ايه قالت لهم انا نفسي اموت قالوا لها ازاي قالت لهم لان انا النهارده وصلت للحاجه اللي مفيش حاجه بعدها ممكن اوصل لها فأنا خلاص وصلت لكل اللي نفسي فيه فانا عايز اموت بتحلم بايه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 احلام الشباب ايه يا جماعه دلوقتي الشباب انواع في شاب شمخر الشاب اللي يقول لك انا عايز عربيه احدث موديل اجنطها جنوط تلمع في الضلمه أنا نفسي اركب فيها طقم صوت يرج الارض رج وانا ماشي بيها انا مش عايز اعمل بيها 5ايه ولا 6ايه عايز اعمل بيها 50ايه عايز عربيه الف بيها في الشوارع البنات تبص كده تقع من طولها على طول مين الشاب الرقيب ده ايه العربيه اللي ما حصلتش دي تبقى عربيه في الاوبشنز تبقى عربيه ما حصلتش في الشاب الفندام الشاب الفندم ده نوع ثاني يا جماعه الشاب الفندم ده في الجيم في الجيم للنهار قاعد ليل نهار ليله الامتحان بيجيب من الجيم عشان يذاكر عايز يلبس ممكن يلبسه عشان يبان ممكن ياخد لبسه لبسه خالص صغير عشان يعني توصل بيه الدرجه للدرجه دي يقول لك انا حلم حياتي انا بحلم بايه انا بحلم ان انا ابقى شبع عضلات امشي في الشارع كل اللي يشوفني يقول يا اهل الهول على طول في الشاب الموبايل الشاب الموبايل يقول لك انا احلام حياتي كلها في موبايل من 6110 ولا 7110 60110 70110 انا عايز موبايل فول ميموري بنات لا عشان احط نمره بيت لازم اشيل نمره بيت ثانيه انا عايز موبايل باربع كاميرات عشان اتكلم مع اربعه في وقت واحد صوت وصوره انا عايز موبايل ما حصلش انا عايز موبايل مغامراته وبل... انا ده شاب الموبايل في النت مان او السايبر مان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 ايه والشاتنج ايه و... فدخلنا على روم فدخل باسم يحتمل انه ولد او يحتمل انه بنت لقيت الشباب كلهم هجموا عليه بعتله رسائل خاص عايز انك تيجي نكلمك انت اسمك حلو قوي انت احنا احنا الاثنين نضرب كف بكف سبحان الله العظيم انت بتحلم بايه انا, أنا بحلم ان انا يبقى ليا جروب على الفيسبوك انا واصحابي وصحاباتي و... دي احلامك وانت يا مدموزيل بتحلمي بايه انا نفس اتجوز طيار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 عربية... عيادة... عزبه عروسه بس عليه العوض يا دكاتره يا جماعه وانت يا بنت ثانوي بتحلمي بايه انا بحلم باول يوم في الجامعه الفستان اللي هلبسه والموديل اللي هلبسه والتسريحه اللي هعملها وانت بنت الجامعه بتحلمي بايه انا بحلم بليله فرحي هعملها في فندق شكله ايه وهجيب شكلهم ايه وانت يا مؤمن بتحلم بايه وانت اللي عايزه ربنا وانتو يا صحابه رسول الله كنتوا بتحلموا بايه وانتوا, وإنتوا يا يا يا على الله وانتوا يا مؤمنين يا ربنا وخايفين من ربنا إن كل ده في سراب ولا له اي لازمه وكل ده رايح انتوا المؤمنين ايه يا جماعه من احلام المؤمنين اللي لازم تبقى احلامنا عايز الدرس ده احلامنا تتغير اهدافنا تتغير طموحاتنا تتغير يبقى لينا قضيه يبقى لينا حلم بنحلم بيه ونبتسم كده واحنا قاعدين نفكر ابن مالك لما كان بيقول لاموتنا والاسلام عزيز يغمض عينه ويبتسم ويحلف والاسلام رايته مرفوعه على امم الأرض كلها دي احلامنا يا شباب ولا لا اول حلم من احلام المؤمنين الجنه عشان الجنه فينا نضحك بكل حاجه ونهذل في كل حاجه ربيع بن كلب الكعب الاسلامي رضي الله عن شاب مش شب... شاب ثانوي شباب ثانوي يا شباب الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول له سالني يا ربيع شاب فقير ما عندوش سكن لو ما حدش اكله النهارده صدقه مش هياكل ما عندوش وظيفه ما عندوش دخل ربيع جربت انك تبقى شاب فقير جزمتك مقطوعه واقف وسط مكسوف وساكن في منطقه فقيره وما عندكش فلوس ويعني الشديد وجي المحافظ يقول لك سلني. Yes, asaka اسالك شقه في المساكن الشعبيه اسالك وظيفه حكوميه ثابته اسالك واسطه في شركه خاصة اسالك اعانه ثابته من الشؤون الاجتماعيه سلني يا ربيع اسالك مرافقتك في الجنه رسول الله يا ربيع يا ربيع اطلب بنت تسكن في بدل ما في الارض اسالك مرافقتك في الجنه يا ربيع اطلب ان انا بشفع لك عند الله تتجوزك لا الجنه يا رسول الله يا ربيع اطلب فلوس اطلب اكل اطلب حاجه يا ربيع اطلب لبس تلبسه يا ربيع بدل اللبس المقطع في الجنه عشان الجنه يا جماعه في ناس ضحك بالدنيا وزهدت في الدنيا دي كلها ابو الدحداح النبي عليه الصلاه والسلام اعلن مزاد علني وسط الصحابه في نخله مطلوب انها تضم الارض يتيم اللي هيشتريها ويدالي يتم له نخله في الجنه ابو الدحدح عنده 600 نخلة 600 نخله الوقت النخله بتتباع لما بتكبر بحوالي قد ايه يعني ال 600 نخله دول لما حسبناهم 6 مليون جنيه يا جماعه 6 مليون جنيه ثروه ابو الدحدح يروح على طول يروح للراجل يقول له تديني النخله بتاعتك دي واديك 600 نخله 600 نخله يا ابو الدحدح ده كان 20 نخله يخلصوها لا ده حلم الوحيد زي امو كلينتون كده لما بتقول انا بعد ما ابني بقى رئيس اكبر دوله في العالم مش عايزه الدنيا او بيقول إن انا بعد ما في الجنه حاجه مش عايز حاجه من الدنيا عايز في الدنيا هي انا في هي حلمي وطموحي وامنيتي وحياتي واهدافي وهدف حياتي كله ابو الضحكه ممكن يخلص الموضوع ب20 نخله مرضاه خد كل حاجه بس اضمن اضمن ان كان في الجنه ليا اضمن ان انا ادخل جنه الرضوان وجنه النعيم ابو دحداق قص يا جماعه ابو دحداق خد بده شجره لو خد بنخله شجره في الجنه شجره واحده بس شجره ظلها 100 سنه يعني اتبنى تحتها نوادي وعماير شجره الثمره بتاعتها فيها طعم 72 نوع فاكهه والثمره الثانيه فيها طعم 72 نوع ثانيين غريب شجره العصافير اللي عليها لما العلماء اكتشفوا عصافير الغابات الاستوائيه الملونه الجميله قوي سموها عصافير الجنه شجره ورقها لما بيتحرك بيعمل لايك ميوزك جميله قوي, قوي قوي قوي بيعمل انغام ما سمعتش زيها في حياتك كلها شجره الغصون بتاعتها زوته افنان كل ورقه لون وكل ورقه شكل وكل ثمره شكل وطعم ولون حاجه سجاره ساقها ذهب لو اتفك يعملوا طقطب ذهب لنساء الكره الارضيه كلها يبقى ابو دحداح كسب ولا ما يا جماعه الجنه يا جماعه خلت ناس خلت ناس تتشكل على الموت سعد بن خيثمه ده خارج غزوه بدر ابوه قال له انا اللي اخرج قال له انا اللي هخرج ابوه بيقول له عشان خاطري سيبني بيترجى يسيبه قال يا ابتي لو كان غير الجنه لا اثرتك به في واحد يقول لك انا في بروس ما اعرفش واحد يقول لك انا في الفلوس ما انا في كذا ما اعرفش ابويا سعد بن خيسمه بيقول لك انا في الجنه ما اعرفش ابويا في الجنة ما اعرفش حد الجنه يا جماعه خلت الناس يهون عليها المرض وتستذهب المراه الصداره يا النبي يا رسول الله أنا باسرح باتكشف بعض الفل والفل بينفث يا رسول الله بتشنج وبحس بالم الرهيبه فيا رسول الله وبتكشف يا رسول الله وجسمي كله بيتشنج هتجوز ازاي يا رسول الله ولو متجوزه جزاي سيبني ولا يطلقني وعيالي يا ربهم ازاي يا رسول الله ايده الله انه يشفيني قال لا ان شئت صبرتي ولك الجنه قال لا اول ما سمعت كلمه الجنه كل حاجه اتقلبت قالت له لا اصبر ولي الجنه اصبري يا رسول الله اصبري ولك انا انا انا في ميل الشاب هو. يا بنت اصبري ولك الجنه طب انا من قب في الحر بيبقى يا بنت اصبري ولك الجنه طب انا شاب عندي 20 سنه مش اتجوز قدامي 20 سنه عم اجي اكون نفسي اعمل ايه اصبر ولك الجنه طب بحبها اصبر ولك الجنه في معصيه مش قادره اسيبها اصبر ولك الجنه اصبري على الدروس ولكن الجنه اصبر على قيام الليل ولكن الجنه يا جماعه ربي حلبيه يا جماعه انت قدامك فرصه تركب يخوت اعظم من اعظم الأمراء اللي ركبوها في الدنيا قدامك فرصه كن في قصور اعظم من اعظم قصور الامارات بتوع الأسر الحاكمه في اي دوله يا جماعه مش عايزين نضيع الجنه من ايدينا حرام ابن ملحان عشان الجنه في ناس اقبلت على الموت بفرح وهي بتدبح هارون ابن ملحان احد يدعو الى الله في صحيح البخاري بيكلم الناس على ربنا وواحد مشرك طعنه في ظهره قتله دمه نزل قدامه ممكن كمان صدره ولا رئته ولا قلبه نزل له وهو بيصرخ فزت يا رب الكعبه وياخد دمه وينصره على راسه فزت يا رب الكعبه فزت يا رب الكعبه فاز بايه الراجل التاني كان هيتجنن ده انا اللي أنا اللي قتلتك لا دفز بالجنه يا جماعه الجنه خلت سعد بن نبي والقاص يقول للرسول اطلع قلت له مالي طب نصي يا رسول الله طب قلت له يا رسول الله احنا الوقت طلع نص جنيه طب ربع جنيه طب نص والنص كثير ولا اعمل ايه يا جماعه الجنه خلت امراه فرعون تضحي بالقبها وخدمها وجوزها وصولجانها ويل بنا عشان الجنه عشان ابن لي عندك بيتا في الجنه يا جماعه الجنه يا شباب الجنه اللي لما الصحابي الله ارايت ان قتلت فاين انا في الجنه جذا كان احد ياكل شويه تمر رمان ارمي. ارمي يا بنت التمرات اللي في ايديك ارمي يا ابني اللي في ايديك وطلع يجري طلع يجري على جنه عرضها السماوات والارض الجنه خلت الناس تنسى حياتها كلها انس بن النظر بيقول واهن لريح الجنه الله ايه الريحه الجميله دي ريحه الجنه ما عدتش عايز دنيا خلاص وجري وعدى جبل احد وقاتل حتى قتل رضي الله عنه اول حلم من احلام المؤمنين الجنه بتحلمي بيها نفسك فيها احلام اليقظه بتاعتك زي الصحاب اللي راح للرسول قال يا رسول الله لبس الجنه بيتفصل ولا بيطلع منين ولا تخيلوا يا جماعه زي ما اقول لك هجيب لك فستان من أمريكا هجيب لك بدله من أمريكا تقعد تفكر يا طلق ومشيتها يا ترى نقشتها يا ترى لونها يا ترى حقت امريكا اتبقى ايه بتحلم بيها انت بتحلمي بالجنه مشتاقه للجنه قلبك جواه شوق على اهل الارض كله من كتر شوقك للجنه ثاني حلم من احلام المؤمنين ظل الله ورجل دعته ام راء ذات ثمن وجمال فقال اني اخف الظل عرش الله يا شاب يا بنت دعاتك لقصه حب قول لها لا عشان تقف في ظل عرش الله وفتاه دعاه شاب يا فتاه اللي دعاك شاب بقصه حب قولي له لا وقف في ظل عرش الله كل اللي طفوا قصص الحب دي كلها يا جماعه ان شاء الله في ظل عرش الله من احلام المؤمنين بس انت ترضى يا رضاك يا رب نفسح سنك راضي يا رب اموت نفسي انا عمري ليك يا رب حياتي ليك يا رب مستقبلي ليك يا رب بس ترضى عني يا رب منظر الصحابي واقف قبل المعركه واحد يقول اللهم خذ من دمي اليوم حتى ترضى اللهم خذ من دمي اليوم حتى ترضى اللهم خذ من دمي اليوم حتى ترضى, من ترضى منظره بعد المعركه هو متقطع وجسمه متقطع ودمه بينزف وبيموت وهو بيصرخ وبيبص للسماء وبيقول له رضيت يا رب رضيت يا رب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 ربنا سبحانه وتعالى أخذ وقبض روحه لما المره تستد عليه وما قدرش اعمل الثلاثه دول ايه الثلاث حاجات اللي ما تقدريش تعيشي من غيرها ايه انا عارف هيبقى كلها دنيا يا جماعه والله العظيم هيبقى كلها دنيا سبت البناني قال يا رب الصلاه والصوم والذكر يا رب ما اقدرش اعيش من غيرهم يا جماعه يا جماعه احنا بنحلم بنحلم بايه بتحلم باحلام المؤمنين ننجو من النار عايز ينجو من نار جهنم عايز يخلص من نار جهنم باي طريقه نار جهنم هو ايه اللي خلى بلال يستحمل انه يتسهر بادروع الحديد غير الخوف من نار جهنم هو ايه اللي خلى خباب يستحمل والله اوقدوا نار حفروا حفره ولعوها نار ونايبوه على ظهره فيها سيحت له دهن ظهره نزل دهن ظهره تطفى الحفره ايه اللي يستحمل النار غير الخوف من النار الاخره ايه اللي خلى الزبير ابو يعلقه من السقف لما اسلم رضي الله عنه ويولع له نار تحته يقول له والله بيقول لابوه والله لا اعود الى ماك والله لا أعود إلى ما كنت عليه ابدا كل المحاصيل أنا مش راجع مش راجع خلاص احنا راجعين لك انت يا رب مش راجع يعني انت عايز ايه عايزك تسيب كل حاجه بينك وبين ربنا عايزك تسيب كل حاجه مع طلاق يعني ايه يعني اسيب شهواتي اسيب صحباتي اسيب الدنيا اسيب الحاجه اللي بحبها اسيب. سيب يا ابني سيب سيب يا ابني ده جنة او نقر. يا ابني الموضوع اخطر مما تتخيل هتقف بين ايدين ربنا يقولك انت كنت عايزني اه الدليل كنت عايز الجنه تعالى يا ابو بكر. كنت عايز الجنه ايوه يا رب ايه الدليل ضحيت بعمري كله عشانها وانت يا مصعب كنت عايز الجنه ايوه يا رب ايه الدليل اتقطعت حته تحت الرايه لغايه ما اتقتلت عشانها وانت يا ام عماره ايه الدليل ان كنت عايزه الجنه ابني اتقطع حته على ايد مسلمه وفضلت اجاهد واتقتل مسلمه على ايدي بعدها يا رب وانت يا ابو دجان كنت عايز الجنه ايوه يا رب ايه الدليل طرست النبي بجسمي في غزوه احد عشان انا اتقتل وهو يا رب وانت ايه الدليل لما ربنا يقول لك ايه الدليل هتقول له ايه كنت عايز يا رب ايه الدليل بدليل ايه بدليل ايه كنت عايز المغفره ايه الدليل انك انت كنت عايز المغفره لما ربنا يقول لك انك قاتل المئه وربنا عليه ساب الدنيا كلها وساب وطنه وبلده ومكانه وفلوسه ووضعه وجالي واقبل عليا انت عملت ايه انت ايه الدليل انت كنت عايز نجا من النار ايوه الراجل اللي قال لولاده لما اموت نص في البحر ونص في البر خايف من النار انت ايه دليل انك كنت خايف ايه دليل يا جماعه يا جماعه ولو ترى اه لو تشوف ولو ترى اذ فازعوا اه لو تشوف اه ولو ترى اذ وقفوا على النار ولو ترى يقفوا على ربهم ربنا بيقول بيقول لو شفتوا الصدمات بتاعه يوم القيامه صدمات اول صدمه يوم القيامه اول صدمه لما الواحد ينزل في قبره يلاقي الناس كلها ثبته كنت بس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 يا رب ده انا كنت ما بصليش 12 ركعه سنه ما اناش عارف ان قصر بالمنظر ده يا ندمي يا ندمي على كل 12 ركعة سنه بقى مني في يوم الايام والصدمه اللي بعد كده لما تشوف ربنا وجه ربنا يا رب ده لما تشوف الملوك والرؤساء والوزراء مسحولين في الأرض من الزل قدام جلال الله انا كنت بخاف من غيرك أنا كان ما انا عن عنك غير عنك غيرك يا رب ازاي يا رب فظناتي وبالقيامه يا جماعه صدمت ترى ولو ترى ولو ترى يا ربنا بيقول لي واستمع يوم ينادي المنادي استمع ذا رب ده يوم الامل لسه بينه وبينه الاف السنين انا عايزك قلبك يسمع انا عايزك كانك انت شايف ولو ترى وسامع واستمع انا عايزك تعيشوا في الاخره كانها يقين كانها شاشه عرض مفتوحه اوبن مفتوح قدام عينينا وقلوبنا يا جماعه كانك بالظبط بس مباشر من يوم القيامه ما نقول لينا بث مباشر بنتفرج على يوم القيامه ولو ترى اذ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 وقلبه يبدا ينبض ويبدا يرتجف وايديه ترتعش ويشوف حاجه فجاه ترعبه وعايز يهرب باي طريقه فلا فوت في فلا فوت في مذبحه القلعه كنت مره جنب القلعه فواحد صاحبي قال لي مسبحه القلعه اللي محمد علي عملها المماليك نجا منها واحد بس راح متاخر فبيبص لقى الموضوع بيسبحها نط من عصر وهرب ونجا قلت سبحان الله انما يوم القيامه ما فيش مجرم هيعرف ينجو في مجرمين حرب في الدنيا بيعرفوا يهربوا ويهربوا من الاحكام انما في الاخره ما فيش ما فيش حتى واحد في المليون نسبه نجا ولا فلت ولو ترى اذفزعوا فلا فوت واخذوا مين اللي اخذهم من مكان قريب مكان قريب يعني ايه يعني طلعوا كنا لو للاسف في لو فوشهم لاوا الملائكه فوشهم وقالوا آمنا به وان بعد بعد ايه وحال بينهم وبين ما يشتهون حل بينهم وبين ما يشتهون دي في ثلاث مواقف يا جماعه ساحت الموت هيموت بالعطش مش قادر ينطق وفي القبر لما يبلعوا بيلاقيه اتكشف له الجنه ويتقال له اذا كان مقامك في الجنة لو كنت اطعت الله يشوف هيتجنن عايزها ما ينفعش ويوم القيامه لما الجنه تزلف ويشوفها وهايموت بالعطش يقاوم ويحارب ويصارع وينازع ويحاول انه يحفر ويجري يهجم على الجنه يحل بينه وبينها ما يا جماعه النهايات ربنا بيجيب لك النهايات نهايات قصص الحب ايه والشهوات وبالقيامه نهايات الشهوه وحيله بينهما وبين اشتهوا نهايات الشلل والاناتيم والعلاقات العاطفيه والشلل بتاعه معاصره ربنا سبحانه وتعالى بعد ما كانوا في الدنيا مزداد ورسائل وتعالى يا حبيبي ويطلعوا الرحله مع بعض وفرحانين ببعض يوم القيامه الا اخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا لولا انتم لكن مؤمنين يقولوا كده لبعض نهايت يا جماعه عارفين نهايتهم لما ربنا يقول اعجاز نخل خاوية اعجاز نخلي يعني نخله راسها اتقطعت من اعجاز نخله بس من غير راس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 احلام المؤمنين الجنه احلام المؤمنين انهم يوصلوا للجنه اللي النبي عليه والسلام قال عليها مثل الجنة في الدنيا أو مثل الدنيا في الجنه كرجل وضع اصباعه في اليم فلينظر بما يرجى حط صباعك في المحيط الاطلنطي وشوف انت خدت ايه منه ده فرق طعم فاكهه الدنيا عن فاكهه الجنه ده فرق جمال سائر الدنيا عن سائر الجنه ده فرق فخامه قصور الدنيا عن قصور الجنه ده فرق سعاده اهل الدنيا عن سعاده اهل الجنه يا جماعه ما تضيعوا وقاش احلموا بيها. احلموا بالوقوف في ظل عرش الله يا شباب فتاة في ظل العرش الله شاب في ظل عرش الله رجل في ظل عرش الله احلموا يا شباب احلموا بس انت ترضى برضا الله احلموا يا شباب بالنجاء من النار ومن اقوال الدار الاخره دي احلامنا احلامنا يا جماعه يا جماعه الاحلام دي عباده عباده من العبادات عباد الرحمن لما قالوا وجعلنا للمتقين اماما عايزين يا رب عندنا طموح عالي في الدين ربنا عمل لهم ايه سبحانه وتعالى ربنا الكريم الجليل عمل لهم ايه لما قالوا كده ربنا سبحانه وتعالى قال اولئك يجزون الغرف اعلى مقام في الجنة طموحك ده هيرفعك في الجنه والله يا جماعه عن تجربه شخصية ايام الواحد التزم ثلاث سنين ابتلاءات رهيبه وضيق رهيب لولا ربنا قذف في قلب الواحد من اول يوم التزم طموح رهيب ان أنا... انا عايز اغير الدنيا يا رب انا عايز اعبد الناس كلها ليك يا رب انا عايز ارفع رايه لدينك في الدنيا كلها يا رب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 احلامكم ايه يا جماعه قبل ما اسيبكم انا عايز اقول لك انت همك عايزك اوقفك قدام نفسك اقف نفسك دلوقتي مع الحديث ده هو بس اخر حديث من كانت الدنيا همه كانت الاخره من كانت الدنيا همه هيموت عليه هيموت على الدنيا عايز الدنيا يشوف عايز مراته تبقى اجمل من اجمل ممثلة. عايز بيته يبقى من افخم محل جاليري عايز عربيته تبقى فول اوبشنز الله عليه شمله يبقى مشتت هيموت قلبه متمزق يشوف برج طالع عينه هتطلع عليه تشوف محل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 كره بين عينيه ثلاثه لم يفتيه من الدنيا الا ما كتب له منها لو عايز مليون جنيه في الدنيا لو انت مكتوب لك النهارده 1000 جنيه بس لو قتلت نفسك عشان يبقوا 1000 جنيه وشيل مش هيحصل ومن كانت الاخره همه يلا يا شباب انا بتكلم عليكم دلوقتي انا بتكلم عن مذاكر احنا عايزين نبقى انا بتكلم عن احلامنا عن الكلام اللي لو اتفتح قلوبنا لازم يبقى موجود جواها يلا يا شباب كانت الاخره همه. جمع الله عليه شمله يعني ايه يعني نايم يا رب يا ترى ملائكه الرحمه تنزل تقبضني ولا تنيب يا رب يا ترى لما انزل تربتي هترحبني ولا لا يا ترى اسمك فاسئله القبر ولا لا يا ترى لما اعرض قلبي عليك هيبقى قلبي طاهر ولا لا يا ترى هعد من على الصراط ولا لا يا ترى لسح جهنم هيصبني ولا لا يا ترى انجو ولا لا يا ترى يا رب بكره هبى من اصحاب اليمين ولا اصحاب الشمال يا ترى يا رب ارحمني هتغفر لي هتقبلني يا رب هتغفر عني هتكفر عني سياتي هتصفح عني يا رب يا ترى يا رب هتدخل حباب المرحومين ولا لا يا ترى يا رب توسل سترك الجميل عليه ولا لا نايم قايم يبكي من كتر خوفه من الاخره بيضحي بكل ماله ووقت وعمره عليها واحد جمع الله عليه شمله الثاني جابوا مليان فلوس وجواها هم لو توزع على قلوب الدنيا يفيد وده ربنا يحبب في الناس ويمصر له رزقه ويملف في مراته واولاده والناس واصحابه الناس تتجنن ازاي اتنين وجعله غنه في قلبه كلمه كلمه والله العظيم الليارات الدنيا ما تسويها غناه مش في اسهم بورصه لو نسبه تيجي له زبحه غناه مش في شركه لو خسر صفقه يجي له غناه مش في عياله لو عيل منهم سقط في الصناعه العامه يجي الضغط فيها غناه مش في جيبه لو جيبه فضي يمشي مقهور غناه غناه مش في عربيه جوزها ومدل عربيه جوزها ومركز جوزها غناه مش في شهاده ولا في تقدير مش في, في فلوس غناه غيرح في كلمه يا رب بكلمه يا رب بعرف ان الخزان كلها تجيله بكلمه يا رب بعرف ان صحه الدنيا كلها تيجي في جسمه بكلمه يا رب بعرف ان عزه الدنيا كلها ربنا يدهاله بكلمه يا رب بعرف ان ربنا يشق له بحر الهموم وينجيه من حوت الابتلاءات ويخلي نار المرض عليه برده وسلام انما تاني بس اعمل المليون واستريح يعمل مليون والهم راكبه بس اتجوز واحده زي القمر واستريح يتجوز واحده وشها زي وطبعها زي النار والبركان ولا عايز بالله تطلع عينيه يا تاخد الماجستير واستريح ياخد الماجستير والدكتوراة والمعدل الامريكيه والزملا البريطانيه ولسه تعبان انما صاحبنا 3 واتته الدنيا وهي راغمه مناخيرها في التراب يعني انت حبيب قلبي اللي قاعد غلبان ومعكش فلوس معلش متصلش مني احنا اخوات برضه في الله قاعد غلبان ومعكش فلوس تلاقي واحد بيقول لك يعني وبنته زي القمر يا حبيب قلبي انا أتمنى أتشرف انك توافق انك تتجوز بنتي انت قاعد ما هو في ايه انا انا عقلي حصل في حاجه ويبقى فضل منك لو رضيت تاخد شقه في عمارتي ويبقى كرم منك لو رضيت تاخد وظيفه في شركتي اتات الدنيا ورا وكمان يا شباب. انت همك الدنيا ولا الاخر همك ايه شايل هم ايه مهووسه بايه في بنات عندنا في كليه الطب بجامعه المنصوره عملوا مشروع اسمه مهووسه بنقابي مهووسه بنقبي يعني نقبي ده مالي علي حياتي وفرحانه بيه محسسني ان انا ملاك عروسه الدنيا كلها في زفني مهووسه بنقبي انت بتحلم بايه انت فرحان بايه ايه اللي مسعدك ايه الحاجه اللي فرحاك ايه طموحك ايه اهدافك عايزين نتغير يا شباب درس الليلة على فين يا شباب على كل حاجة تغير قلوبنا على سماع دروس عايزين نسمع دروس ونسمع شرايط ونحضر دروس كتير او في الجامعه ونسمع شرايط كتير قوي عايزين, نتغير. عايزين نتغير من جوه يا شباب خلي عايزين يتغير من جوه مش من بره مش صلة مش ركعتين تصلوا مش حجابه لبس لا قلب اتغير قلبي وجهته اتغيرت قلب طموحاته اتغيرت قلب اهدافه اتغيرت انسان بقى له في الحياة انسان بقى هدف في حياته يلا يا شباب يلا يا بنات على فين يا بنات على فير يا شباب على فلسطين نحررها على العراق نحررها على اليهود نزلزلهم على امريكا ننسفها حل جنه على ابواب الجنه الطمان اللي ربنا فتحها لنا في رمضان على امي على كل على راحم اصلهم على دروس الجامعه احضرها على كل حاجه تغير قلبي على قلوبنا نجتهد على تغييرها درس الليله هدفه يبقى ليك طموح في الحياه تتعبد لربنا بطموحك ايه هدفك هدفك ايه والله العظيم دي وصفه خطيره هدفك في الدين همك هيعليك شايل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 استغفرك وأدوب إليك جيم أوفر يا شباب يلا اطرح جزاكم الله